إلا الذين عهت من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظهروا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدوهم وخذوهم وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ويُخزِّهُمْ وَيَصُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُجُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 اجعلتم سقايتا حاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستؤون عند الله والله لا يهذي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة, أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائدين يائذون يبشرهم ربهم برحمه منه رضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.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 وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالن قترفتموها وأموالن قترفتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكل ترضونها أحب إليكم. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهذن قوم الفاسقين لقد نصرك الله في مواضع كثيرة ويوم حنين ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولئتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا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 قاتلهم الله ان ما يفكون وقالت يهود عيسى ابن الله وقالت نصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان ما يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا وما أمروا إلا يعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشتركون يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبال والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون ويصدون عن سبيل الله والذين يكلزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم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 ذلك الدين القائم فلا تظلموا فيه إن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافّة كما كما يقاتلونكم كافّة وأعلم أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللههم بعاثهم فثبتهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُ حَقٌّ لِّلْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 إنا إلى الله راغبون إنما الصلاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 إن أعفع طائفة منكم نعذب طائفة بَأَنَّهُمْ بَأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُلُوكِ وَيَرْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُو اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة, ومساكن طيبة في جنات عدن ورطوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 فَلَمَّا أَتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّنكِرُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ وَعْدَهُ وَبِمَا كَانُوا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 فارجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فقعودوا مع الخالفين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 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا باءتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن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 ولو كانوا لأقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزق من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنص ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطئون موقأ يغض الكفار ولا ينالون.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 صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يثقون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم